فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر ولقد جيدوا جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع الى شيء ان كر خاشعا ابصارهم يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابه ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا ا مِنَّا وَاحِدًا واحدا نتبعه انا اذا ضَلَالٍ ضلال وسعر الذِّكْرُ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب سَتَعْلَمُونَ ستعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل ناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وامر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء إن فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن